وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلاتطيعهما فَلَا فلاتطيعهما وصاحبهما, فلا وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في القرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ ألم تَرَ أن الله يُولِجُ الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ وصخر الشمس والقمر، وصخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسمى.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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكعوا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومننا رزقناهم ينفقون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 وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَا بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أَوْلِيَاءَكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِ نُوحٍ وَإِذْ رَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحه إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحه وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصير إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بطن يلمؤمنون وزلزلزلزال شديد وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَزُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَفْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلأتها وما تلبث بها إلا يسيرا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 وَإِذَا جَاءَ الْأَحْزَابُ يَدَّعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَارَامِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَرَّتْ إِلَّا قَلِيلًا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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا ايها النبي قل لازواجك ايئن كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سرا جميلا وَإِن كُنْتُمْ نَتُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ أَن بِيَمِ يَأْتِ مِن يأتي منكن بِفَاحِشَةٍ مُبِينَة مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَ عَفْلَهُ الْعَذَابُ ضَعْفَينَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ